بسم الله الرحمن الرحيم والصافات فاطفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الياكم لواحد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 لا يسمعون الى الملائ ال اعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ساقب فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا إِنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ بَل العَجَبُ تَوَيَسَّرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ